وَن ر تَ قلُّ ب وَجههكَ في السماء فَلَن والَّكقدجلَة تَرضهاَا فوّ وَجههَك شَضَرًا لكل الحراامِ وَوحيددُما تُ تُم فَ والّ يُغَد شطَق وَإِ الذي نَد كتَابَ يععلمونَ أنهُ الحَبّ مِ رّهِمْ وَمَ الله بغافٍِعَ يَحعملون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 ولكل إن وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتلكوا الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسكد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون. وَمِنْ أَيِّ قِبَلٍ خَرَجْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ما مَا كُنْتُمْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فَأَنَّىٰ يُدْرِكُكُم مِّن دُونِهِ أَحَدٌ ۚ وَإِن تَبَيَّنَ لَكُمْ أَيُّ الْقِبَلَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ فَاتَّخِذُوهُ ۚ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي أَمْرٍ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 الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات فالأحيان ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من القوف والدوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 الناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الناعلون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الثواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والخالدين فيها لا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن آل الرحيم إن في قلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ فأحيا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتُصَرِّفُ الرِّيَاحَ وَتُسْرِفُ الرِّيَاحَ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسروة عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس خلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تستمعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأبركم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 ولداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كله من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم البيت تودم ولحم الخن وما أهن به بغير الله فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فلا إذن عليه إن الله رسول رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا, ثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بكونهم إلا الناس كيف يكون الا نرى ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولا عذاب اليم اولئك الذين اشربوا الضلاله بالهدى والعذاب بالمؤثره فما اصدرهم على الن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 وإنما إذبه على الذين يبدلونه إن الله سبيع عليم فمن قاف من نوص جنفا أو إذنا فأخلح بينهم فلا إذن عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيطونه بذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصو خير لكم إن كنتم تعلمون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 ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفت إلى لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن ومتروا ما كتب الله لكم وكلوا واشعبوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أثنوا الصيام إلى الليل ولا تباشروا هن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 واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيبكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصركم فما استيثر من الهدي ولا حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أدى من رأسه من صيام أو صدقتي أو نسك فإذا أمنتم من تبدع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفت ولا بسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الأنباب ليس عليكم جناح الأنباب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 من تعجل في يومين فلا إذن عليه ومن تأخر فلا إذن عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون